ثم أما بعد فيا أيها المؤمنون إن الإيمان بالغيب من أوجب الواجبات وأهم المهمات فهو أحد دعائم الإسلام وشرط في قبول أعمال العاملين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله قال ابن كثير رحمه الله والأعمال إنما تصح بالإيمان أيها المؤمنون كوآمني غيب الإيمان بالغيب نكثي كما مهمو كبيسا كاتيكا دينيني Mambo ya wajib yale makubwa makubwa katika dini hii. Al-Imanu Bil Raib, ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ni nguzo muhimu katika nguzo hini dini yetu ya Uislamu. Al-Imanu Bhaib ni miongoni mama masharti ya kukubaliwa amal zawenye kufanya aamali lau mtu ana kasoro kwenye al بالغيب bil-ghaib lau mtu ana upungufu kwenye sala hii lil al-imani bil-ghaib basi kuna khatari umimkabili khatari kubwa sana khatari wa yeye kutenda ku haramika kwenye huni ulimwengu katika amal zakimali na yale yake yote aliyoyafanya yeskubaliwe yakataliwe na Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sababu al katika masharti ya kukubaliwa matendo ya wenye kutenda Allah Subhanahu wa ta'ala asema wama man'ahum hal kizwilia واو ان تقبل منهم نفقاتهم هل كذويليا ككباليوا يال نفقات او ذيل نفقت زاو ذيل صدقه زاو والكوو كزتوى اكابغي امثال اعمال الصدقات ذيلكو زيروديشوا حقونا ليلوفانيا ذيروديشوا اسipo ku nini illa annahum kafaru billahi وليكفور يترمش الله وليكفور يترمش الله يترمش الله يعني ما آمنوا بالله وبرسوله هواكم ومين الله ولم ترمش الله فالكفر ضد الإيمان كفر نكنيوم تإيمان وكلا جامبنا وإن كنيومنا إيمان هذا كفر نها لكوة لنكو وزيليا وكبلي وأعمل ذا وتهاوى ispokuwa wao hawakuwa na imani kumwamini nani Allah na mtume wake na aya chungu mzima Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea kuwa sharti la kukubaliwa a'mal ni imani sharti la المتقين المهتدين بالكتاب المبين الإيمان بالغيب يصف يكوان زي وومين وشاجئ الله وعلى أنبو قوان با يقول وين يكون فايكنا كتابه كتكوف كتاب كتكتيف كتاب كي يكون بينيش حقنا باطل وين يكون فايديكنا قرآن يقول وين يؤمن الإيمان بالغيب الله سبحانه وتعالى تعبية منزوى سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى توليزه لصالة زيتو سانة ألف لام ميم هذه حروف مقطعة نزمة رمشة بحكمة بالغة الله سبحانه وتعالى تنبيه ذلك الكتاب ذلك أمتمي ضميري بعيد للتعظيم فمجدنا كون الكتاب وكي زممزيا نهجل كي ترمشة أنا كي زممزيا نحن يحيش كتاب لكي زممزيا يعني كي كريب لكن كي لغة كي عرب أسلوب هتميك ومبالك وشريكي كي تحس chenye kujombali au kilchombali kimaana yani daraja yakeikawa bali kujui menyanyuka hutumiwa nini ishara hii ya baidi zalikal kitab kitabu hicho chenye daraja iliyo juu sana la raib fi hakuna shaka hata ndogo ndani yake hudal lilmuttaqin ni uongoofu kwa wale wachaji allah wenye kuamini ghaib akataja sifa zao mpaka mwisho ya kutaja sifa zao asemwa ula'i hao ala huda min rabbihim ndio walio juu ya uongofu na la kwanza niliowafanya wao wae juu ya uongofu ni kuamini ghaib wa ula'ikahumul mutlifun na hao ndio wenye wenye هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح هو ديو حقيقه وايمان ايمان خالص ديو هيني ني تصدقي شا وكو كمليفو بلا كفوضو ولا كو انجيزا ياله والليو والتصديق التام ni kusadikisha kiukamilifu si kusadikisha peke yake kiukamilifu yale aliyokuja kutoka kwa nani kwa manabii mechume wa Allah subhanahu wa ta'ala kusadikisha kwa aina gani haikomei الإيمان التي صدقتها التي صدقته الأعمال إيمان اللي يصدقش ونمتينه معاشر المؤمنين هذا الإيمان الذي هو الإيمان بالغير هو الفارق بين مسلم وكافر هو الفارق بين مسلم وكافر Hidhi lkul, juminu bilmushahedat, bilhiss, wate. Wa umini, muislamu nasi muislamu, wanamini na wasaddiqisha yale mambo tunawiahissi. Tunawiahirika kwa machoyetu, kwa harufu, kwa tesi ya ulimi, kwa kugusa na ngozi, ألا تحسزي لكوكسكية لألوة نوليونة نقول سكية نقول حسي كلي جوسة نقول جسل ذاكي ونهايو هكونا تفوت بين مؤمن كافر تفوت كوافر الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب لونيني لون تفوت بين مؤسسس ناسي ومؤسسس هذا هو الشأن لون يجعب لنهي الإيمان بالغيب كونيني لان الايمان بالغيب هو تصديق هو تصديق لخبر الله وخبر رسوله المجرد نصدقيشه خبر يا الله نخبار يا متي واكي بس هبطو مين اللي يقفاني يصدقيشه خبر الله وخبر الرسول هي ني سواء فهمتها او لم تفهم ساوا ام ليفهم او اكلي yako imekuwa na upungufu kulifahamu hadha huwa aliman tilindil nota fotinisha baina wa waamini wa hakika na wale zanadika almukathibun ambao kwamba hawasadikishi isipokuwa lile wanalo shuhudia حاليين هذي يا كليني هذا ليس بايمان وهذا ليس بمؤمن الإيمان الصحيح هو هيو مجرد وصدق خبر الله لنبيي وكي دي التفاوت بيني انا بين مسلم وكافر فالمؤمن مؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو المؤمن يوامين كل أليل لتولي خبار الله سبحانه وتعالى نكيل أليل لتولي خبار تميواك صلى الله عليه وسلم هو يوم مؤمن يوامين يواتهاي سواء شاهده سواء ميونه أو لم يشاهده أو هكو اليونه أو أميلي فهامه أو أكلياكي مكونام فنقوفه كلي فهامه لكن أكاميني كل من عند ربنا وكاميني هايو حتى كما أكلياكي مكوة فنقوفه وكل فهامه مدامه أنه خبر الله أو خبر رسوله يو اليمين هذا هو المؤمن أما الكافر الزنديق المكذب هو يوي ويقوم يuwafatisha dini kwa akili yake yani akili yake ndio kiongozi inachofikiria na akili yake ndio hulikiri akili yake ikikataa kulifahamu na kulikiri basi ukanusha hata kama amithbiti kwake kwa khabari ya Allah na mtume wake fazaka bidhalika aqlu kwa hilo akili ya utakatifu kule kusadikisha kila alichomtolea habari Allah na mtume wake wa fasada akulu alkafir almukaththib akili yake yule kafiri mukaththib ikafisidika lidhalika law tafuata hawa almutaththibina bilwahy wa biumuri alghayb utakuwa kwa kuta usadikisha mambo ya kipumbavu قصدقشا ناكا ويكا principles قوانين ناكا تكاثبتيشا مع أنها سفاهات نوفم باظه طيب كونين سأبقى كلياكي من في سديكا كلكتوامين الغيب معاشر المؤمنين هذا هو الإيمان بالغيب هذا هو الإيمان الإيمان لكواميني يليكو, يليكو غيب يليكو جمانا jambo gani litakusanyia hivi ni al-iman bil-ghaib tuhibiti kwenye vidole zetu via mkono alafu tuitefute moja baada ya pili namna ya kujihakikisha jibril alayhi salam kwenye hadith thabit alipomjia يا رسول الله أخبرني عن الإيمان همني لزيك هسو إيمان لنين الإيمان تومي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره جبريل الفجبيو جوابه نمتومي عليه الصلاة والسلام مصحابة وكيوة ونسكية أمي ويجي جبريل في سورة زمتو أقودها في سورة زمالائكة الحديث طويل جبريل الفجيبي وجوابهن كما بيصادقت يعني هاي مابو ستة وكي ذيبيت سواساوي مبباسة ألبفني شاء الله سبحانه وتعالى لم تميواك باسي تقوم ذيبيت إيمان وأنت بإذن الله من المفلحين المهتدين بكتاب رب العالمين وتكوني katika waliofaulu waliongoka na kitabu cha Mola mlezi wa viumbe wote hizi ndizo nguzo sita za imani ambazo kwamba nguzo hizi sita ni wajibu kwa ziamini zote kwa mara moja zote na lao mtu atakosa kuamini moja hata akaamini zile zilizobakia yakunu kafiran أتكوى من كفور الله سبحانه وتعالى لو أتكفور موجة أمن الزوت الزباكية أتكوى من كفور الله سبحانه وتعالى نهيلة بتيشة نصحابه وعبد الله بن عمر كم الفقودة كن صحيح ومسلم حديث يقوان زكبيسة والحديث طويل ولم يجي يواتش وويل وكم ونبي عبد الله بن عمر هنا مبوان فلان ومجي تكيزة وَنَكَانُوا يُشَكّكُونَ قَدَر إيمان يا غافي نغوز يا سيسة ونايڤينجا ونايکانوشا ويقولون بأن الأمر أنف واسما مambo yote hakuna kadari lotangulia wala Allah hayajui mpaka yetokezee yunkiruna alqadar Abdullah ibn Umar wa huna mahallu ash-shahid موت ن مبقنااء فخبرهم أن برئ منهم وه براء مني وب خبار وكم ناء ن ب نيم وال يحللف به بد الله بنم لو أن لحدهم ث لو أن لحدهم مثل أحد ذهب فأَفق ما قبل الله من حتى يؤ بالقجر na apa na yule ambaye kwamba Abdullah ibn Umar ana apa na yeye man Allah subhanahu wa ta'ala haijuzu kuapa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na apa الله سبحانه وتعالى حقبالي صدقهاو ولا عملياو هيني حتى يؤمن بالقدر امبكا اميني القدر فلهو اكواددبشيا كو عملي زاو حسكباليوي وكupanusha moja tu katika يقول الإمام النووي في هذه هذا الذي قاله ابن عمر الله عنهما ظاهر في تكفيره القدريه هيلिकोوازي وكو الله ابن عمر awa kufurisha hawa wenye kukanusha qadar awa hukumia wakثيرi na hakuna hata mmoja kama sahaba alimpinga abdullah ibn umar wakati walimkiri kwa hili kwa walio kanusha qadar nguzo moja tu ya imani ni kufar wa hivyo maashara ambapo pamba muislamu anatakiwa afanye ibidi katika maisha yake kuyajua mambo haya na atie bidii zaidi kwenye hili jambo kuliko bidii ya yeye kula na kunywa na kulala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azimi li wa lakum fastaghfiruhu وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فيا أيها المؤمنون الذي سلف ذكره شيء يسير عن قضية الإيمان يليو تنقلية ويتاجى ويليزية نسهيم نوغد كوسيان قضيهن يا إيمان Tudiriki umuhimu waili jamu, Angangalau tuzinduke katika maisha yetu haya ambao kwamba hatjui Nikiasigani ganikilchobakia. Hakuna mtu wawanajua, ni kiasi gani kilchobakia. Umri tunutanguliza Allah ajua zaidi elili tuliochanguliza kwenye umri. Halhi ya maubula au marduda zimukubaliwa au haukubaliwa na kila mmoja wetu anajijua bidii anoiitia katika kusoma dini yake kila mtu ajijua kwenye hili عن wallah wabillah wa tallah utasal utasal an hada allah subhanahu wa ta'ala Hakuna neema umenimeeshwa nayo isipokuwa utaulizwa. Hauna uduru wote. La taqul ana jahil. Mimi ni mjinga sijui sijasoma. Lasta bi ma'dhur. Allah amekupatia afya. Amekupatia afia. Allah amekupatia macho. Allah amekupatia masikio. Allah amekupatia moyo. Njia tatu hizi za kufukuta elimu nimekupatia. Kuna sehemu kita kusoma wtaweza kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala, anu kwenye wakati hunu, hata kama sehemu liyo, hakuna uwezo wa kwenda kusoma, kuna njia ya tafauti za kileu za kuweza kusoma. Bilalha, ali, aina udhruk? Udhruwake, ukuwake. Law lewehi, -la tutaulizana, alimano bilalha, ndio nguzo ya kwanza katika أركان الإيمان imani wa huwa a'azamu arkan al-iman wa aslu arkan al-iman nguzo kubwa na ndio msingi na zinabakia zote zafuatia al-iman billah lidhalika utakuta hakuna sehemu Allah ataja nguzo Hini nduzo kubwa, lao tutaulizana leo Kaifal imanu billah? Kaifal imanu billah? Minikifanya vipi mimi takovalimi hakikisha al imanu billah Mambogani katika al imanu billah Lazma ni hakikisha kama muislamu Wa illa la akunu muslima Kinyu minahivo sita kwa muislamu Lao tutaulizana Basi tutakuto na misiba وهذه هي الحقيقة المرة ديو حقيقه chungu iliyoko wala hakuna sampuli ya kuikanusha wala kuitata hadha huwa aliman billah fakeifa bisairil arkan ye zile nguzo zilizobakia bila shakka haja iko kubwa ya tumia nafsi yako kusoma dini yako wallahi ma khuliqta lid-dunya lid-dunya haukuumbo kwa sababu yahunu limwengu nao uimarisha naam amri dunia kwa kadri haja imarisha dunia بكل ما تملك imarisha akhirah yako kwa kila unayomiliki أو تشين يحق أو زيدي يحق وصبابه يكو يميريش الدنيا والله يساج موجهات وزيكو لتنكو وصبابه يكو يميريش ديني وتعمير الدين بالعلم تعمير الدين بالعلم مسيدا قال أبدا إنما يخشى الله من عباده العلماء والله لن تحصل خشية ولا إيمان بدون علم نعم الناس يتفاوتون في العلم hatusemi kwa kuwa mtu awe alim ndio atakua ni عندهم ilm kadri kila mtu kwa kiasi chake lakini adhir utakavyokuwa na upungufu wa elimu ndio kadri upungufu utaingia kwenye imani yako adhir utakavyokuwa na ziada kwenye elimu ndio kadri imani yako itanini ita imani yako itafanya يرفع الله الذين آمنوا ومن والذين أوتوا العلم درجات الدرجات لا تكون إلا بالإيمان والإيمان لا يكون إلا بالعلم لذلك الله قد صنع يؤت يا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات كيف معاشر المسلمين لنقبل على العلم tuikabili elimu tusome imani yetu tusome hizi nguzo sita za imani tuzisome sawa sawa kila mtu kwa kadri ya uwezo aliyopewa naam la yukallif Allah la yukallifu Allah nafsa illa usaha lakini lasa ma'thur fi al-us'i alladhi utiita hauna Allah si zalimu kwa hoja yake. Hamuulizi mtu zaidi ya uwezo wake aliumpa, lakini utaulizwa wala hutasamehewa kwa kadri ya ile uwezo uliyopewa. Tufanye bidii kusoma haya maashara almu'minin. Ngozo sita hizi za imani. Wa'lamu anna al-'ilma la لا علم الا بتفاد وسنه فكوني لي msi poko kwa qur'an wa sunna elimu ni liyotoka kwenye qur'an wa sunna wamasi wadhalikaj fahlun isiokuwa imetoka kwenye qur'an na sunna wallahi ni jahil ni ujinga ingawa wenyewe watajiona kwa wana elimu من الكتاب والسنة إلا بفهم الصحابة الثقوك وفهم ووالم صحابة السلف الصالح ومويت والي وتنبولية الذين شاهدوا التنزيل والي والي والشهدية قرآن كتير والذين تعلموا من الرسول والي والي وصومة كتك صلى الله عليه وسلم والي والي ويتك وسنة مباشرة بإلا يقوى قد كانوا كاتبين يا صلى الله عليه وسلم سماعاً ورؤية وقسكية نفونا هؤلاء تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سفراء الإسلام وعلماء الدين وما لم يأتي منهم وما لم تأتي منهم من الفهوم فهي والله فوق جهل. والله جهل فوق جهل ليس يتoka kwenye fahamu wakati fahamu iko ikitoa kwa masahaba wallahi jahlun fawqa jahl wa huwa dalal nani upotee kwa nini nahtimu الله hadhihi fa in amanu yani wasiokua niyi watakao kuja baada yake fa in amanu bimisli ma amantum bih kunfano mulifu amini nyinyi nafikiri lugha ifwazi kabisa hapo faqadhtaju watakuwa wameongoka sikilizo وك게وك واسيامني امفانه مولوامنني فاانما جوا حقيقه سي منين هم في شقاق يعني في مفارقه الهدايه وميوفوكه وونغوف فسيكفيكهم الله الله تبارك وتعالى يعني الله يتولى في حكمهم هذا هو الإيمان معاشر المؤمنين تعلم الإيمان من الكتاب والسنه وبفهم الصحابه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 عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واخنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول نعمل وان اعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اننا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد